صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ت س ل ي م كثيرا أ م ا بعد ف إ ن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل م ح د ث ة ج د ع ة وكل ج د ع ة ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله نحمد الله تعالى الذي وفقنا ل ز ي ا ر ة إ خ و ا ن ن ا في هذه ا ل ب ل د ة ا ل م ب ا ر ك ة إ ن شاء الله واللقاء ب إ خ و ا ن ن ا أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ا ل ذ ي والله ما زرناهم الا م ح ب ة فيهم و ن ص ر ة لهم وتعاونا معهم على الخير و ا ل ف ر و ه ذ ا أ ه ل ا ل س ن ة عباد الله ينبغي لهم أ ن يعرفوا ما هم عليه من النعم وما هم فيه من الخير ينبغي لهم أ ن ي ع ت ر ف لله عز وجل أ و ل ا بالشرك ثم يشكر الله عز وجل سبحانه على ما فضلهم به على كثير من الخلق فوالله ل ه ن ع م ة لا يكاد ا ل إ ن س ا ن يعبر عنها أ و كذلك يكاد أ ن يشكر ربه عز وجل عليها ن ع م ة ع ظ ي م ة ق ص ي ر ة في الدين ه د ا ي ة إ ل ى الحق عمل و ع ل د و ز ع و ة إ ل ى الله و ه ذ ا أ ه ل ا ل س ن ة وقد سمعنا خيرا ك ب ي ر ا و ه ذ ا مجالس أ ه ل ا ل س ن ة و ه ذ ا علم أ ه ل السنه قال الله قال رسوله صلى الله عليه و سلم هكذا كان سلفنا الصالح وهذا ما أ ن ز ل الله عز و جل في كتابه و أ و ح ى إ ل ى نبيه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فمن لم يقنع بذلك فلا قدمعه الله بخير لا في الدنيا ولا في الاخره و اهل ا ل س ن ة ما تسمعون منهم إ ل ا ما ينفعكم في ا ل آ خ ر ة أ ه ل ا ل س ن ة عباد الله حظهم الله عز و جل من بين سائر الخلق من بين سائر الناس الذين ينتسبون إ ل ى ا ل إ س ل ا م وهم دعاه إ ل ى الباطل وهم من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع واهل ا ل س ن ة مما ف ض ر ه م الله عز وجل به على الناس أ ن جعلهم دعاه الى التوحيد أ ن جعلهم من أ ه ل التوحيد علما وعملا واعتقادا و د ع و ة إ ل ى الله عز وجل ولا ترى مرتبعا أ و صاحب هوى همه توحيد الله عز وجل لا كان مرتفعا ً أ و صاحب هوى إ ل ا وهو متعلق إ م ا بالدنيا أ و متعلق بباطله أ و متعلق بغلبه أ و متعلق بشركه وعالمه ليس متعلقا ً بالله أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة لا يعلقون الناس إ ل ا بالله عز وجل يدعون إ ل ى ت و ث ي د الله وينهون عن الشرك بالله يدبون عن التوحيد ويحمون ع و ى ا ل إ ي م ا ن وهؤلاء تجدهم في كل زمان ومكان مؤلفاتهم وكتبهم ورسائلهم ودعوتهم و أ ق و ا ل ه م وعملهم وعلمهم, وعلمهم لا يكاد يخرج عن توحيد الله عز و جل هذا من فضل الله عز و جل علينا و على الناس و هذا من فضل الله ع ل ي ه و لا تجد مبتدعا إ ن دعا م ر ة إ ل ى التوحيد أ و سقى بعض كلماته في التوحيد فهو مقتبس من اهل السنه أ و ينقضه من باب اخر ف أ ه ل ا ل س ن ة هم أ ه ل التوحيد حقا أ ه ل ا ل س ن ة هم الذين لا يسكتون عن الشرك بالله أ م ا غيرهم ربما يرون الشرك أ و يسمعون بالشرك أ و يعلمون بالشرك ويسكتون ما يغضبون لله ولا لتوحيده ولا يغضبون على من أ ش ر ك بالله عز وجل أ و دعا غير الله ف أ ه ل ا ل س ن ة فضلهم الله عز و جل بهذه ا ل م د ي ن ا ل ع ظ ي م ة و ا ل ف ض ي ل ة التي هي أ ع ظ م ن ع م ة على العباد وانظروا حفظكم الله إ ل ى كثير من ا ل م ت د ع ه ربما ي ط ح ح و ن م ذ ه ب أهل الشرك و يدعون إ ل ى ت ق ا ر ب ا ل أ ب ي ا ت أ و إ ل ى و ح د ة ا ل أ ب ي ا ت أ و إ ل ى الحوار مع ا ل أ ب ي ا ت و كلها تدعو الى باب الراحم وهو القبور لله وهو أ ل ر ض بما عليه النصارى ا و ل ه فيتقاربون مع النصارى اولا ل أ ن ه م أ ق ل شركا و أ ق ر ب موده للذين آ م ن و ا ثم بعد ذلك اذاتهم يصححون ا ل أ ذ ي ا ت و إ ل ى نقاء القلب و ص ف ا ئ ح من أ ه ل ا ل أ ذ ي ا ت وقد سمعتم ما قال قرباوي و علمتم بذلك لما ترحم على البابا ي ه ح م وكذلك سمعتم أ و ق ر أ ت م ما قال ا ل ز ن د ا ن في دعوته إ ل ى عدم التعصب ا ل ذ ن ي ل ضد الديانات وضد أ ه ل ه ا و إ ل ى لله ذلك من مؤتمراتهم وكذلك الاجتماعات التي ي س ت م ع و ن فيها مع القشبيشين وغيرهم ليعرضوا عليهم ا ل إ س ل ا م و و ل ئ ك يعرض عليهم ا ل ن ص ر ا ن ي ة وذاك يعرض عليهم ا ل ي ه و د ي ة ولا ينبغي في تلك المجالس أ ن تتكلم على ا ل ي ه و د ي ة أ و ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ و تدوم اهلها يقولون اعرض عليهم ا ل إ س ل ا م و ذ ا ت يعرض ما عندهم من الدين وكل يدعو الى د ي ن و ه ذ ا عباد الله ثم بعد ذلك إ ذ ا بهم يدعون الى التقارب مع النصارى أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة فلا فلا يدعون الى ذلك وكثيرا ما تبرا في كتب سيد قوم ن هذا ا ل د ع و ة إ ل ى و ح د ا ل أ ذ ي ا ن لا إ ك ر ا ه في الدين لا إ ك ر ا ه في الدين اي أ ن ك تدخل مع من شئ بل قال أ ح د خبرائي ابني إ ذ ا بلغ ساخيره بين ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة و ا ل إ س ل ا م فان ا ل و ض كما قال إ ب ر ا ه ي م النفعي عليه ر ح م ة الله البدعه دليلكم ف ي أ ت ي عليك التمسك ب ا ل س ن ة ا د ر ب على ا ل س ن ة ف إ ن ه ا صمام أ م ا م ل ل إ س ل ا م وان المحافظه على السنه محافظه على الاسلام فالوا السنه هم الذين يدعون إ ل ى الاسلام الصحيح ويدعون إ ل ى تنقيه القلب من الشرك والبدع والغيره كذلك ف ّ ل ه م الله عز وجل ان جعلهم معتنين بالسنه متمسكين بها ذابين عنها ا ل س ن ة التي هي أ غ ل ى عندهم من أ م و ا ل ه م و أ و ل ا د ه م يطنون ا ل س ن ة ويدعون الناس إ ل ى ا ل س ن ة ويدمرون الناس س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل و ا ل ع ب ا د ة و ا ل د ع و ة و ا ل أ خ ل ا ق والمعاملات وغيرها فهم متقربون الى الله عز وجل بتطبيق ا ل س ن ة ولا تجد مرتدعا يرتدع إ ل ا وهو يميل الى البدعه و إ ل ا به ي س ر ق بعض ا ل س ن ة ولا تجد كذلك حاجبا من عباد اهل البدعه الا و إ ذ ا د ت ه فيها دخل وفيها بدعه وفيها من ا ل أ ه و ا ء ما الله به عز و فيا ايها السني احمد الله احمد الله احمد الله أ ن وثقك واختارك واصطفاه من بين آ ل ا ت الناس وملايين الناس ومن بين خلق كبير وبشر جل اختارك ل س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون مع اهل ا ل س ن ة وتصدع بالحق ما تعلق نفسك بفلان و ا علام ولا ب ب ط ا ن ة ولا بحزب معين تعلق نفسك بالله وتحكم سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ص ض ى الله على ا ل س ن ة ب أ ن ه م يعملون ب ا ل س ن ة ويطيعون ا ل س ن ة كم ا أ ح ي ا شيخنا ل إ م ا م ا ل و ا ج ع ي عليه ر ح م ة الله و ن س أ ل الله أ ن يطيب ثراه و أ ن يغدر له و أ ن يرفع درجاته في المهديين كم أ ح ي ا ن ا س ن ة في شهر اليمن وقد أ ل ق في ذلك أ ق و ن ا ل ش ي خ ابو محمد عبد الحميد ج ز ا هذا من فضل الله أ ن ك تجد من ي ب ع و ك الى السنه ويقبض ا ل س ن ة في أ و ط ا ط ه م السنه ربما ا ل س ن ة عندهم بدعه والبدعه هي ا ل س ن ة ف أ ه ل ا ل س ن ة يحيون ا ل س ن ة ومن ا ل س ن ة ما هو واجب ومنها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب ومنها أ ي ض ا ما هو مما يتقرب به من الله عز وجل وكل ذلك ع ب ا د ف أ ح ي ا ء السنه أ ف ض ل من الجهاد في سبيل الله كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د عليه رحمه الله الذب عن السنه أ ف ض ل من الجهاد أ ه ل السنه فضلهم الله عز وجل على غيرهم ب أ ن جاءهم متميزين لا يرضون ب أ ن يختلطوا مع من يحادون ر الله ورسوله وهذا مصداق لقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد ر الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او أ ب ن ا ء ه م او إ خ و ا ن ه م أ و عشيرته أ و ل ئ ك كتب في ق ل و ب م الايمان فاول س ن ة أ ق ص ي ا ء أ د ق ي ا ء يدعون الناس كلهم يدعون الناس جميعا كلهم إ ل ى الحق لكن من علموه أ ن ه م من أ ه ل الشرك أ و أ ه ل الهوى والبدعه او أ ن ه م ممن يعادي الدين والذي لا يرضون ب أ ن يكون بينهم أ ب د ا ولا يحبون الكثره في ا ل ب ا ط أ ب د ا ولو كانوا يحبون الكثره لسكتوا عن هذا و لا ولما صدعوا بالحق ولاظهروا أ ل م و د ه للناس جميعا ولكانوا من اكثر الناس لكنهم لا ي ر د و ن إ ل ا بالصفاء و ا ل ت م ي د وقد كان الامام ا ل و ا ع ي عليه رحمه الله يقول ما نشرت دعوتنا إ ل ا بالتميز فتميز يا عبد الله في قولك و ف ع ل ه ومع إ خ و ا ن ك تميز عن أ ه ل الهوى تميز عنهم في جميع ا ح و ا ل ه فاعرف ن ا مما من الله عليه التميز والصفاء فلذا كانوا سيره الخلق أ م ا غيرهم ي ن ل و ن ا ل إ خ و ا ن المسلمون مثلا يقبلون من جاء معه ص و ر ي موجود المعتذري موجود الطولي موجود بعضهم يزال في جامعه اليمن وبعضهم ربما يلقي عليهم محاضرات وجروجا ولا ينكرون عليه حاله ومقاله انما يرضون به أ ه م شيء أ ن ه يجمع وقد حدثنا بعض اخواننا انهم انتقضوا ذات مره في بعض ا ل ب ل ا ن ا ل غ ر ب ي ة انتخبوا ن ص ا ر و ر غ و ا ب أ ن ينتخبوا من النصارى لكونهم يجمعون الناس و يستطيعون تجميع الناس وهكذا عباد الله ف ا ل ب د ع ة تجعلك لا ترضى ب ا ل ص ف ا ء وترضى بالخليل وانظر الى من ابتدع و غوى كيف أ ن ه يميل إ ل ى اهل المرء و ربما دعاهم ويقول لهم ت ع ا ل و تعالوا ف إ ن أ اصدقاء واحباب تعالوا نستمع جميعا ط و ي ا على هؤلاء الغلاه أ و المتشددين أ و ا ل ح د ا د ي ة على ما يسمون أ ه ل ا ل س ن ة ويرمونهم به من هذه ا ل أ ل ق ا ب لكن أ ه ل ا ل س ن ة لا ي غ ض ر و ن إ ل ا ب ا ل ي م جماعه ا ل ت ب ر ي ك ا ن فيهم من ا ل ص و ف ي ن موجود كثير ك ا ن فيهم ممن كذلك يعترف بدعه ا ل ا ع ج ز ا ل وكذلك التشجع وجد فيهم من يسب ابا بكر وعمر رضي الله ع ن ه م ما عندهم ف ف ا ء بل إ ن ه م يطوف بعضهم على القبور ما ينكرون عليه وقد سمعنا من كثير من أ م ر ا ئ ه م الذين هم في الحقيقه ض ع ا ه الفوق يقول إ ن ا لا نتكلم في أ م ر ا ض ا ل أ م ة لا نتكلم في أ م ر ا ض ا ل أ م ة ل أ ن ه م سينكرون سينكرون من ف ي ه وسينكرون الناس منهم لكن أ ه ل ا ل س ن ة يتكلمون في أ م ر ا ض ا ل أ م ة ويحذرون ا ل أ م ة من أ م ر ا ض ا ل أ م ة وذلك ل ح ب ه م الخير للناس جميعا فالي السنه هم أ ه ل الرحمه للناس هم الذين يرحمون المجتمع هم الذين يريدون للمجتمع الخير هم الذين يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر او قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل ا خ ي ه ما يحبه هو لنفسه رواه البخاري و مسلم عن أ ن س ويعملون بقول النبي صلى الله عليه و سلم فيما رواه مسلم عن عبد الله بن عم ا فمن أ ح د أ ن يزعزع عن النار و أ ن يدخل ا ل ج ن ة ف ل ت أ ت ه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر و ل ي أ ت ي الى الناس الذي يحب أ ن يوسع اليه هل تحب يا عبد الله أ ن تكون مشركا والله إ ن ا ل ن أ س ى ع ل ى المشركين الذين يطوفون ل ل ق ب و ر ويتمسحون ب ا ل أ ث ر ي ا ء وكذلك يدعون ا ل أ و ل ي ا ء ن أ س ى عليهم وكذلك هل تحب أ ن غيرك ي ل ا ب عن ح و ض النبي صلى الله عليه وسلم لا والله كيف و أ ن ت لا تحب ان تذاب عن ح و ض ك تحب ذلك اليوم ان ترد على ا ل ح و ض فكل مبتدع لا يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم بل يقال لهم سحقا سحقا لمن غير وبدل كما روى ذلك البخاري ومسلم عن ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة منهم عبد الله بن عم ا ومنهم آ ل س ومنهم ابن س ل م ة ومنهم ابن عباس وغيرها فيا عبد الله إ ن كنت من آ ل ا ل س ن ة فلا تسكت عن أ ي م ن ك ن فقط فقد روى ا ل إ ي م ا ن أ ح م د رحمه الله من حديث محمد بن ج ع ب ر عن ش ع ب ة عن أ ب ي م س ل م ة عن أ ب ي ن ض ر عن أ ب ي سعيد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أ ح د ك م ه ي ز ه الماء ان يقول في حق راه ع أ و شهده أ و سمعه ك ل م ة الحق ب ر ك لك و ب ر ك في عمرك و ب ر ك في د ا و ي ه ك ل م ة الحق سواء علي او على أ خ ي ه او على شيخه او على ولده او على إ خ و ا ن ي ك ل م ة الحق فيها طاعه قل بالحق وانطق بالحق واجعل الحق هو الذي ت ر د ه يبارك الله عز وجل فيك وفي دعوته لا يمنعن احدكم ه ي ب ة الناس حتى قال ابو سعيد بعد أ ن ذكر هذا الحديث يا ليتني لم أ س م ع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف كونه حديث عظيم فلذا اهل السنه يخدم الله منه من شاء ومن أ ر ا د الله عز وجل به ن ك ر ة الحق وقمع ا ل ب ا ط يوفق الله منهم من يقول بالحق ومن ينكر المنكر ومن يدلل للناس أ م ر ا ض ا ل ن ا س و أ م ر ا ض ا ل أ م ة من شرك وبدع ومعاصي و ر ل ا وزنا وشرب ا ل م و ر والى غير ذلك من المنكرات ا ل ق و ل ي ة و ا ل ف ع ل ي ة و ا ل أ خ ل ا ق ي ه وغيرها ه ض ل الله أ ه ل السنه أ ي ض ا عباد الله ب أ ن جعلهم أ ه ل ج م ا ع ة ليسوا أ ه ل فرقه لا ي د ع و الناس الى التفوق الا الكتاب و ل س ن ولا يدعون الناس الى ا ل س ر ق ة عن ولي ا ل أ م ر و ا ل د ع و ة الى الخروج على ولي ا ل أ م ر بل أ ع و ذ سنه بفضل الله انهم الذين يدعون الناس الى الاستماع على الحق وعلى طاعه و ل ا ة ا ل أ م و ر وهذا من فضل الله وكما قال ابو عباده الجرم ما ابتدع رجل بدعه الا وراء الشيخ نعم عباد الله أ ه ل ا ل س ن ة يدعون الناس إ ل ى طاعه ولاه الامور والله لا يريدون منهم لا جزاء ولا شكورا و ر ب ن ا ولاه الامور أ ف ت ى الناس على أ ه ل ا ل س ن ة و ر ب ن ا لا ي أ خ ذ و ن منهم شيئا إ ل ا من كان منهم موظفا مثل دارنا أ م ا كثير من ا ل ل غ و ى والهوى و ا ل ب د ع ة ر ب ن ا ل م ي ز ن ي ا ولا هما لهم وفوق هذا يدعون الناس الى الخروج على ولاه الامور هل يريدون العدل او يريدون دوله اسلاميه لا والله يريدون المناصب والفرائض وما من عدل يتبع الا وفي نفسه الخروج وفي نفسه الدنيا والمناصب اهل السنه ما عندهم ذلك فالحمد لله مع انهم بحمد الله يقولون ذلك لله وغيرهم يقول إ ذ ا دخل على اولاد ا ل أ م و ر يا سعاده الرئيس نحن نعرف لك قدره وغير ذلك ف إ ذ ا خرج فمن ثوب المنافس يدعو الناس ل ل خ ر و ج على اولاد ا ل أ م و ر ويذكر للناس الغلاء ويذكر للناس بعض الظلم الذي يقع من بعض افراد الدوله وغير ذلك ويميز الناس على أ و ل ا ك ا ل ا م ا ل إ خ و ا ن المسلمون خوارج خ و ا ج العصر كما قال بعض العلماء عليهم رحمه الله وكذلك ج م ا ع ة ا ل ت ب ل ي ل يدب فيه ا ل ن كما ذكر أ خ و ن ا ابو محمد ب ا ل أ م س كذلك عباد الله كثير من أ ه ل الجمهوريه في ا ل س ب يدرسون خلق وذلك ع ي محمد خط كله ظاهر بل س ي ئ في احترام ال... ا ل ق ض ا ن وغيره اول من د ع ى ا ل إ خ و ا ن المسلمين ظاهرا لا باطلا وفي ك ت ه م الى الخروج على ولاه العمر دعا الناس إ ل ى ذلك بل قال ما في الناس أ و ما في هناك مجتمع اسلامي ا ل ي و إ ذ ا م ج ت م ع ا ت كافره ولما ق و غ ل عن صوم هذه الذبائح التي ا ط ب ق ى ا ل م س ل م و ن قال على اقل ا ل أ ح و ا ل أ ن ه ا ذبائح أ ه ل ف ت ا ب ج ع ل ا ل م س ل م ي ن أ ه ل ف ت ا ب ويكفرون ا ل س ك ا م ثم من كان من الوزراء وغيرهم ثم يكفرون من رغي بالحاكم ف إ ذ ا بهم يكفرون المجتمع كله وهم يستلدون ففي مجالسهم ا ل س ر ي ة موجود و ن ا وهذا أ م ر خطير كما ذكر إ خ و ا ن ن ا المشايخ حفظهم الله الامس فيا أ ه ل ا ل س ن ة ادعو الناس إ ل ى طاعه ولاه ا ل أ م و ر في ذلك فقط وقد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ت ا ك م وامركم جيد يريد أ ن يشق عطاكم ويكرم جماعتكم ف ض ظ ل م و ا عظماء كائنا من س ا ن وكم اكثر من اربعين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الحكام وكذلك في ذن ب الخوارج وانهم سلاب النار فالخروج على الحكام والخروج كذلك على العلماء لان العلماء هم بطول الارض كما قالهم جاهد وفساد وغيره فالعلماء والامراء الذين هم ا ل ك ر ك ب هم امر أ المسلمين العلماء وللامر في الدين والحكام في الدنيا وفي الامن وغيرها فاذا سنه يدعون الناس إ ل ى ذلك ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه الله ابو الحجر كان ف د ر ه من الدهر لما كان ي س أ ل عن اسامه بن لازم ما كان يجيب أ ي جواب بل في بعض مجالسه مدح مدح ولما ي أ ت ي إ ل ى بعض الكوكب س والمسؤولين اذابه ي ت س ل م عن ا ل أ م ن ويمدح رجال ا ل أ م ن و ي أ ت ي من بعيد وهذا لا يوجد لا يتجلسون ولا يقولون لله و إ ذ ا ب ه بعد أ ن خرج من أ م ل السنه وذهب زمن ا ل ص و م إ ذ ا به إ ذ إذاذ ا ج الله يبني على الاخوان المسلمين يبني على الاخوان المسلمين ما سمعناه يوما يتكلم في ش ي خ ق بل ب سمع منه الثناء في شيخه والمدافعات وهانذا اهل البدع م آ ل ه م إ ل ى السيف والعياذ بالله وتربطوا بالذين ي ق ر د و ن على اهل ا ل س ن م هم أ و ل ا ي ق ر د و ن على العلماء ثم بعد ذلك يخرجون على ا ل أ م ر ا ء هم اولا يخرجون على أ ه ل ا ل س ن ة بكلامهم وافعالهم ثم يخرجون على المسلمين جميعا ومن حمل ع ل ي ن ا السلاح فليس منه أ ه ل ا ل س ن ة فطرهم الله عز وجل ب أ ن جعلهم ي ص د ع و ن بالحق على الصغير والكبير والقريب والبني والشيخ مقبل عليه ر ح م ة الله كان يعين طلابه وجميع أ ه السنه ان ي ق و ل و ا متجربين للحق بل يفرح اذا كان من أ و س ا ط طلابه وفي حلقتهم من يقول يا شيخ هذا خ ط أ يفرح يفرح ل أ ن هذه التربيه ط ي ب ة أن ا غ ي ر م ن الكثيرين لا يرضون بذلك رجل ن ع ي د ه كان منهم كان من الاخوان المسلمين وكانه المشهد عندما المشهد اي انه لا يستطيع يمشي وراء احد يقول ما جرى فكان احيانا ينكر على لاخوان المسلمين هذا خ ط أ او نعمل هكذا فرفعوا القران الى ق ن ع ا ء ان هذا الرجل يفصل من الحزب لانه رجل مزاجي لا يخلص للحزب الذي ينكر عليهم يقولون هذا مزاجي ما ي ق و ل و ن هذا يقول الحق أ و ينظر في قوله هل لا ل د لي لا ل لكن عندهم قرار يمشون عليه عندهم فصول ف ا ت ل ه فمن أ ن ك ر عليهم او لم ي ذ ك ر على ا ل أ ق ل ي ن ش ر و ن عليه أ م ا أ ه ل السنه بحمد الله ما ر و ا منه يعمل ب ا ل خ ط أ أ و يقول ا ل خ ط أ كان صغيرا أ و كبيرا وكان خطاهم طريرا او ك ي ر ا يناقشونه برزق وليس و ي ي ن و ن معه القول ثم بعد ذلك اذا وجدوا منه عنادا فعلى قدر خطئه يحكمون عليه وهذا من فضل الله على اهل ا ل س ن ة انك تكون وراء الكتاب, والسنة وتبع الكتاب والسنة مع العلماء و ا ل س ن ة و ت د ع الكتاب و ا ل س ن ة مع ش ر ا م ه العلماء وعلى لمن كان أ ق د م منك إ ذ ا كان من أ ه ل الحق لكن مع ذلك لا ينبغي لك أ ن تشابه أ ه ل الكتاب و أ ه ل البدع في ذلك قال الله تعالى في ش أ ن اليهود والنصارى اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله والمسيح ابن مريم لما سئل رسول الله ما كانوا يعبدونهم قال عليه ما ك ا ل و ا يكلون لهم الحرام ويقدمون عليهم الملال قال نعم قال فتلك عبادته اهل ا ل س ن ة لا يعبدون إ ل ا الله بكتابه و س ن ة نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ه ل ا ل س ن ة عباد الله ي أ م ر و ن بكل معروف وينهون عن كل منكر ويقومون اهل الصلاح وكذلك يجرحون أ ه ل الغوى كائنا من كان قالوا كنا فضلهم الله ان جعلهم قاهرين على عيوبه قاهرين على من خالفهم جعل الله عز وجل غايتهم معروفه هم في كل مكان وزمان كما قال عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعه جعل الله عز وجل كلمتهم مرفوعه وقولهم مسموع وجعل الله عز وجل لهم القبول في قلوب الصالحين والذين في قلوبهم مرض لا تامل منهم خير بعض الناس ربما س ب ع ا ل ك ف ر ة او يحب المال او يحب الشخصيات او يحب كذلك اهل ا ل ص و ب ه فلا تبالي لا ابالي ه ل السن ة عباد الله ف ض ل ه م الله أ ن ه م أ ه ل دين و أ ه ل ا س ت ق ا م ة و أ ه ل عباده يستقيمون في أ ع م ا ل ه م وعباداتهم أن أ ه ل الهوى و إ ن ع ب د ا ل ل ه كما سبق يكون في عبادتهم خلق أ ه ل السن ة يصبرون على ا ل ع ب ا د ة الصحيحه يعبرون الله على السن ة وعلى ب ص ي ر ة ويستمرون على ذلك ولا ي ن ق ط ع و ن وهذا من فضل الله عليه أ ه ل ا ل س ن ة يعتنون بالعلم أ م ا غيرهم ما عندهم ع ن ا ي ة بالعلم ما عندهم عنايه بالتفرغ في, في الدين في ا ل ع ق ي في د ة ا ل ت و ق ي ل في ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة بغيرها من ا ل أ خ ل ا ق و ا ل ا ج ا ت لا بالنحو بالصور ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ه ل ا ل س ن ة يعتنون بذلك كله في... بفضل الله في كل زمان ومكان اما غيرهم ان اعتنوا بجانب ا ل ع ب ا د ة وفيها بلد لا يعتنون بجانب العلم وان اعتنوا بجانب العلم لا يعتنون بجانب ا ل ع ب ا د ة وان اعتنوا بجانب الدعوه لا يعتنوا بجانب العلم و ا ل ب ص ي ر ة اما اهل ا ل س ن ة يعملون بالاسلام من جميع ا ل ج و ا ن ح اهل علم صحيح واهل ع ب ا د ة ص ح ي ح ة واهل دعوه ص ح ي ح أ ه ل السنه صادقون إ ذ ا عبد الله صادقين في عبادته إ ذ ا علموا وتعلموا وذهبوا لطلب العلم صادقين في ط ل ب ه للعلم لا ي ر ت غ و ن من ورائه لا دنيا ولا و ظ ي ف ة ولا ي ر ت غ و ن ش ه ا د ة أ و دكتوراه بفضل الله العلم اما غيرهم من اهل م ر ا ه ان, إن تعلموا ما يتعلمون علما مجردا عن ج ا ئ ز ة او ش ه ا د ة او د زكاه او غيره لا بل منهم من اذا ق ض ع عليهم معاش انقطع عن التدريب يا سبحان الله ا ن ا ان ا ن ا بحمد الله صادقون في العلم صادقون في العمل صادقون في ا ل د ع و ة اذا دعوا الى الله دعوا بشده وسعدوا من ع ج ل الله ولله ولله و أ م ا أ ه ل ا ل ه و ى ه فدون ذلك اذا دعوا الى الله فليس على ب ط ي ر ه يدعون الناس ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة ويدعون الناس ب أ غ ر ا ض ش خ ص ي ة ف ر ب م ا لا يدعون إ ل ى الله أ و إ ل ى ش ذ ي ت ه م الا أ ي ا م الانتخابات كما قيل م ر ة لذات المسمى الذي في صنعاء الذي قال الشيخ مقبل عليه ر ح م ة الله صعقر سبيل عبد الله صعقر قيل له لماذا لا تخرج إ ل ي ن ا وهذه ايتنا لماذا لا تخرج إ ل ي ن ا إ ل ا أ ي ا م الانتخابات ف ض و ب س وشكا وفعلا ليس لهم د ع و ة إ ل ا أ ي ا م المواسم التي فيها مصالح أ م ا أهل ا ل س ن ة بحمد الله يدعون إ ل ى الله سائر ا ل أ و ق ا ت فهم أ ه ل علم و أ ه ل د ع و ة و أ ه ل عمل و أ ه ل ب ص ي ر ة فنحمد الله تعالى الذي وصلنا وجعلنا من أ ه ل ا ل س ن ة و ن س أ ل الله أ ن يميتنا على ا ل س ن ة و أ ن ي ط ي ن على ا ل س ن ة و أ ن لا يضيق قلوبنا بعد امهدانا إ ن ه على كل شيء قدير ولهم مميزات ك ث ي ر ة لا تصح في هذا المقام إ ل ا أ ن هذه ا ل إ ش ا ر ة ت ل ب ي ة لطلب ل إ خ و ا ن ن ا ونسال الله تعالى ان ينفعنا باخواننا وان ي ن ف ع ه ا بنا وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يجعل محبتنا ولقاءنا واجتماعنا فيه سبحانه وتعالى ありがとうございました。